لمي شتات وشتتي مات لمين ولو كنت صعب اللملمة لملميني لو كنت صعب اللملمة تستطيعين لو أني أصعب مسألة حاوليني لو كنت صعب يحل واحد من اثنين يجمعيني صح يجمعيني لني كذا ولا كذا شايف الشين لو صرت متعذب كذا عذبيني لتحرقيني بجمرة البعد والبين أنتي بقربز قادرة تحرقيني ولا تسمعين الحاق الحسودين الناس لهم يسراي كانها يميني معاد يمديني أدور مزايين سدي فراغ اللي بقى مزهي معاد يمديني طمرت الثلاثين نزعلت ورضيت وتزعليني هذا رجاي وبس الرد دا الحين أما قهري لنذان ولا قهري لنذان بوح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بن كود 227077A بوح عبدالله